بسم الله الرحمن الرحيم وها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ كُونُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ عَن عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ طُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لذكري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 فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَاهُ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى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 قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتْبِعْهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتراه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجواه قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا, ويذهبا بطريقتكم المسلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا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 قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذع نخله ولتعلمن ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيُغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ اسْتِحِبّ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى انَّ الَّذِينَ يَأْتُونَ بِالْإِثْمِ مُجْرِمُونَ فَإِنَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهَا جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده تضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تَخَافُ دركا وَلَا تخشى بأتْبَعهُم ف العوْنُ بِجودِهِ فَوشيَم مِنَ اليَنِّ مَا وَشيَهُم وَأَضَلَّ فِ رعَونُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَا يابَنِي إصْر إلَ قَدَأَ جَينَاكُم مِنْ عَدُهُِكُم وَعَذَنُم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطروا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى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 ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السابري فأخرج لهم عجلا جسدا لهم خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه فَ لا يَرَوْنَ أَناَا يَررجع إلَهِم قَوْلَ وَلَا يَبْلِكُ لَ ضَرَّ وَل نَفعَات وَلَ قَذِ قَالَ لَم هارُون بِن قَبللُ يَا قَوْم إ مَا فُتِتُ بِ وَإِن رَبَّّكُمُ الرحمَالُ فَتَّ بعونِي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 فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامساك وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاك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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ اللَّدُنِّ ذِكْرًا مَّنْ أعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا قَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ الْعَاقِبَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يَوْم يُ فَخُم في الصّون وَنَحشُرٌ مجر مين يَومَ إِ زُرق يَدَخَافَتُونَ بَنَوم إلا بِالُّم إلا عَشرَاب نَحْنُ لَم بِماَا يَقولونَ إل يقول أَثَلُم قَرقَة إلاا بِالثُم إلاا يَوم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا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 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه فثاب عليه وهداه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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعدام الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 وَأمرُرُ أَهْلَكَ بِ الصَّالاتِ وَصْقَوِ عَلَيهَا ل نَنسْأَلُ كَرِزضًا النَّحْنُ نَزُقُ وَعَاقِبَةُ للتَّقُوى وَقالوا لَ ل يأثينَ بآيَةٍ مِ رَبِّ أَلَ تَأتِ بَّنَتُ مَا في الصُحُ فيِي ولو ان اهلنا نبعاثا بعذاب من قبل له قالوا ربنا لقد قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتداه